موسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 إِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهَ وَلَقَدْ اصطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب